أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 119. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 110. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنير والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير لَكُم لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَمْرَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ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 وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللَّهِ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائم قائم بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِن الدين عند الله الإسلام، وما اختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بأيات الله، فإن الله سريع الحساب.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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا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 وغفيت كل نفس ما كسبت وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس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 تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رافض بالعباد قل إنكم تمحبون الله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 إذ قالت إمرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 وأبك وذرية من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأبتها نبات حسن وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عذارى قال يا مريم انما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقونا قلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمره فإنما يقول له فإنما يقول له يكون فيكون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 أَنِّي قَد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأوَفُخُوهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإذنِ اللَّهِ وَأُبرِئُ الأكْمَهَ وَالأَبرصَ وَأُحيِيَ الموتَى بِإذنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأكُلونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ كنت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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول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 129. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 120. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُوحِيهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 ثم نبتاه الفنجال لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وَإِن 117. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا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 ما كان يبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله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 129. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررناه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 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ هُمُ الضَّالُّونَ كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولا يفتدا به أولادك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير لن تنال البر حتى توفق من ما تحبون وما توفق من شيء وما توفق من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصي بالله وما يعتصي بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 الذين سودت وجوههم أكفرتوا بعد, أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 110. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرى جت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ما لا ينصرون ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا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 مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيه عصر أصابت حرف أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطارة من دونكم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 119. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تَصْبِرُوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار. وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أُلَّا إِكَاءْ أوفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خالت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدا وموعظة, وهدى وموعظة المتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت جَسَّكُمْ طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفَإِمَّا تَأْوُقُتُ لَمْ قَلْبٌ عَلَى أَعْطَابِكُمْ وَمَن يَقْلِبَ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاقِرِينَ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 129. قاتل معه ربيون كثير 120. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 121. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نظف لنا ذنوبنا إلا أن قالوا رب نظف لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا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 117. ويأمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم, يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 118. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 اخيرا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعو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 ولقد عفى الله, عف الله عنهم إن الله غفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَمَغْفِرَتُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ فَبِالْمَعْرُوفِ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 114. الله يحب المتوكلين 115. إن فَلَا الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبئه أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كمن باء بسخط مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 114. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يثنو عليهم آياته عَلَيْهِمْ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 ناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه 112. وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 113. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وَخَافُونِ إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكف إنهم لن يضروا الله شيئا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 126. والله بما تعملون خبير سَمِعَ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان. سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَكَفَأْتُكُمُ الذِّبْرُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ دَاعِ 124. كل نفس ذائقة الموت 125. وإنما توفون وجوركم يوم القيامة 126. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة تَفَضَّل فَاز النار زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ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 سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أم أنام بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار <تصفيق> ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إن. إنك تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم، فاستجاب لهم ربهم لا أضيع عمل عامل أو ثال بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم سيئاتهم.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 لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبأس المهد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 ما خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، لمن يؤمن بالله وما أزل إليةكم.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 اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون